وهم يحسبون وبعضهم بفسها وهم يحسبون كما قدمناهم مرارا في جميع القرآن ومفروض ومفروض حتى هم هم والخبر اللذان عمل فيهما والأصل ويحسبون أنفسهم مفسرين صنعهم وقوله صنع أي عمل وبين قوله يحسبون ويصنعون وبين قوله يحسبون ويصنعون الجنس المسمى عند أهل البديع جنس التصحيح وهو أن يكون النص فرقا بين الكلمتين وقوله في هذه الآية الكريمة أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبط تعمالهم نص في أن الكفر بآيات الله ولقائه يخبط العمل ولايات الدالة على ذلك كثيرة من جدة قوله تعالى في العنكبوت والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك ينسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم والآية بمثل ذلك كثيرة جدا وسيأتي بعض أمثلة لذلك قريبا إن شاء الله وقوله في هذه الايه الكريمة فلا نقيم لهم يوم الصيام وزنا فيه للعلماء اوجه أحدها أن المعنى أنه ليس لهم حسنات التوزن في الكفة الأخرى في مقابلة سيئاتهم بل لم يكن لهم إلا السيئات ومن كان كذلك فهو في النار كما قال تعالى ومن قفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم قالدون تلفف وجوههم النار وهمتها كالفون وقال الوزن يومئذ الحب فمن تفلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن قفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم وقال وأما من قفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية إلى غير ذلك من الآيات وقال بعض اهل العلم معنا فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا انهم لا قدر لهم عند الله لحقارتهم وهو انهم بسبب كفرهم وذلك كقوله عنهم سيدخلون جهنم داخرين اي صابرين الله حقيرين وقوله قل نعم داخلون داخرون وقوله قال الصوم فيها ولا تكلمون الى غير ذلك من الايات الداله على هوانهم وصغارهم وحقارتهم وقد ذلت السنة الصحيحة على أن معنى الآية يدخل فيه الكافر السمير العظيم البدن لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعولة قال البخاري في صحيحه بتفسير هذه الآية حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد بن أبي مريم أكبرنا المغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله إلا حبروضة. وقال إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند لا يزن عند الله إلا حبروضة. وقال يتروه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزمان. وعن أبي بكر بن بشير عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد الزنادلية انتهى من البخاري. وهذا الحديث وقريه أيضا مسلم في صحيحه. وهو يدل على أن نصر كافر العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة وبيه ذلالة على وزن الأشخاص وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه آل إلهاءه بعد أن أشار إلى حديث أبي هريرة المذكور ما نصه هذا الحديث من الفقر ذن نصيما لمن تكلف لما في ذلك من تكلف المطاعن والاشتغال بها عن المكالم بل يدل على تحريم الأكل الزائف على قدر الكفاية المفتوى به وقد قال صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال الى الله تعالى الحبر السمين ومن حديث عمران بن فصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم قال عمران ولا أدري أذكر بعد قرنه فرني قرنين أو ثلاثة ثم إن من بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يتمنون وينذرون ولا يوكون ويظهر فيه السمن وهذا ذنب وسبب ذلك أن السمن المختسب إنما هو من كثرة الأسل والشره والجعة والراحة والأمن والاستفال مع النفس على شهواتها أو عبد رسي لا عبد ربه لا عبد ربه ومن كان هذا حاله وقع لا محالة في الحرام. وكل لحم تولد من صح فالنار أولى به وقدم الله تعالى الكفار لكثرة الأسل فقال والذين كفروا يتمسعون ويأكلون كما سأكل الأنعام والنار متولهم فإذا كان المؤمن يتشبه بهم ويتنعم تنحمهم في كل أحواله وأزواله هين حقيقة الإيمان والقيام بأباء الإسلام ومن كف أكله وشربه كفر نهمه وحصه وزاد بالليل كثله أو فكان نهاره هائماء وَرَأَيْنُوا هُنَا انتهى محل الغرض من الكلام الفرط فيه وما تضمّه كلامه من الجدل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض الحبر السمين فيه نظر لأنه لم يصح مرفوعا وقد حسنه بها من كلام كعب وما ذكر من ذم كثرت الآثام والشرب والثمن المقتسب ظاهر وادي له وحسب المؤمن لقيمات يثمن صلبة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خلاصه هذا البحث المفصل في تفسير هذه الآيات بنظائرها من القرآن الكريم وهي الآيات التي أوردها المفسر من قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين اعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون طنا ذا قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحلقت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وجناه خلاصتها أن فيها توجيهات رشيما للأمة أمّة القرآن وفيها آداب شرعيه من التزم بها تأدب بأدب القرآن فأولا أمر الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر هذه الأمة من أولها إلى آخرها، من أول قرن إلى آخر قرن، يخبرهم الله عز وجل بخبر لهم فيه عظة وعبرة، وذلك الخبر أن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة هم الذين يعملون أعمالا تخالف شرع الله المطهر وتخالف مراد الله عز وجل منهم ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم وهم مع ذلك يظنون ويعتقدون بأنها أعمال جليله شرع الله وتقرب منه وتكون سببا في نجاتهم وسعادتهم وسبب هذا الاعتقاد الذي هو ضلال سببه الجهل بالوحي الذي انزله الله عز وجل لحياه القلوب وتوجيه الخلق إلى العمل الذي يريده الله منهم والذي يكون شببا في شعادتهم في الدنيا والبرزخ والآخرة فجميع الكفار يعملون أعمال الكفر وهم يظنون بأنهم على الخط المستقيم الوثنيون الذين يعبدون الأصنام والأوثان يعبدون غير الله عز وجل بأصناف العبادات التي لا, يجوز لا تجوز إلا لله عز شأنه من الذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة والرغبة والرهبة والخوف والخشية والرجاء والتوكل واعتقاد أن جلب المصالح ودفع المضار من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من صرف شيئا من ذلك لغير الله مهما كان اعتقاده ونيةه صالحة فإن عمله حادث وباطل ولا يقيم الله له وزنا يوم بل واليهود والنصارى يدعون بأنهم أهل الشرائع الكبار وأنهم هم أهل الحق وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو إلى العرب إذا توسعوا في ذلك وإلا فغلاثهم يقولون إنما محمد مبعوث إلى أهل مكة والقرى المجاورة لها ويقولون لذا أتباع القرآن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن في قرآنكم ذلك ويتلون عليهم لتنذر أم القرى ومن حولها ويتركون بقية الآية وتنذر يوم الجمع أي تنذر الأمة كلها يوم الجمع وهو يوم القيامه فكلهم يرون بأنهم على هدى اليهود يظنون أنهم على التوراة الكتاب المقدس وقد حرفوه وبدلوه وغيروه فلعنهم الله وغضب عليهم والنصارى ضلوا عن كتابهم فالعباد منهم على جهل وضلال وهم كفار بشهادة القرآن والسنة وأهل الإلحاد الماركسيون الملحدون الذين لا يؤمنون برب برب العالمين ولا بالجنة والنار ولا بالبعث والنشور يظنون بأنهم أحرار وأنهم أتباع الطبيعة والمجوس عباد النار يرون بأنهم يعبدون معبودا بحق وعباد الهوى يرون بأنهم أحرار في عبادتهم إلى غير ذلك كل منهم يحسب بانه يحسن صنعا وهم على ضلال مبين ويتبع هؤلاء من تشبه بهم ممن يتعبد بشيء من الأقوال أو الأعمال على سبيل الابتداع مخالفا بذلك السنة يظن بأنه أتى بشيء جديد يريد منه زيادة الحسنات ويريد منه القربه إلى الله وهو داخل في عموم هذه الآية بقدر ما أخطأ فيه من البدع فالبدع شر ان كانت من المسلمين لأن أصحابها يحسبون أنهم يحسبون صنعا، وهم يخالفون شرع الله المطهر إما بالأقوال وإما بالأفعال والتصرفات التي لا يسلّدهم فيها دليل، ويلزم عليها من اللوازم ما يترتب عليه أعظم الخطر إذ أنه يلزم المبتدع أنه اتهم الشر المضطر، وأنه في نظره ناقص من بعض الجوانب، والمبتدع يريد أن يكمله. بشيء يستحسنه او يقلد فيه من استحسنه ممن ضل عن سواء السبيل وفي هذا تكذيب للقران الكريم وهو من لازم افعال المبتدع لأن الله عز وجل اخبرنا بقوله اليوم اكملت لكم دينكم فاخبرنا الله بانه اكمل الدين فلا يحتاج إلى بدعه مبتدع تخالف شرع الله عز وجل كما يلزم المفتدع اتهامه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بلغ الأمة على وجه الكمال ما بلغ الأمة على وجه الكمال وإن بلغ شيئا وترك شيئا حتى أتى, أتى أهل البدع فأكملوا هذا يلزم على أفوال أهل البدع كما ينزم عليهم اتهام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم الواسطه بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في نقل الوحي من اوله الى اخره كتاب وسنة ما جاءنا الا بواسطة أصحاب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار فالمبتدع يتهم هذه الجوانب كلها يتهم ان القرآن الشرق غير كامل ويتهم الرسول أنه ما بلغ الشرع كاملا ويتهم أصحابه الكرام بأنهم قصروا وكل ذلك من لوازم الابتداع ودليل على بطلان ما يحدثه أهل البدع والضلال، وأنهم فرق هالكه وأنهم داخل داخلون تحت قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وستفرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي من الكتاب والسنة بالفهم الصحيح فالمبتدعون من أهل الفرق الهالك والعياذ بالله الذين قال في حقهم النبي صلى الله عليه وسلم وسبعون في النار والناجية إنما هي فرقة واحده فيجب على المسلمين الحذر منها لأن الله شرفهم بالإسلام وكرمهم بالإيمان والإحسان فلا يجوز لهم أن يخدشوا إسلامهم وإيمانهم وإحسانهم بالوقوع في المتدعى ولخطرها حذر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمتهم من الوقوع فيها بقوله عليه الصلاة والسلام وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار تحذير صريح من الوقوع في البدع وكيف السلام من البدع وما هو الطريق الذي يسلكه الإنسان فينجو من البدع اولا طلب العلم طلب العلم وعلى في مقدمة الطلب العناية بالقرآن الكريم وتفسيره والعناية بالسنة المطخرة بقدر المستطاع وشروحها والأخذ من طلاب العلم الناهجين نهج السلف والحذر كل الحذر من التتلمد على أهل البدع. وسماع حاديثهم واشرطتهم وكتبهم لأنها وإن كان فيها شيء من شيء من الصواب إلا أن فيها من الأخطاء ما لو تعلق تعلقت به القلوب لزاغت وضلت هذا أمر والأمر الثاني في الآيات الكريمات الحرص على الصواب والإخلاص في العمل ولا يكون الصواب وإخلاص إلا ببدل الجهد في التحصيل العلمي من أهله وحسن النية وحسن القصد من الطلب والتردد على حلقات العلم والسؤال عنها والاستفادة من أهلها بذلك يدرك الإنسان الطريق الصحيح طريق السنة طريق الهدي النبوي الذي من تمسك به نجا ومن غفل عنه واعرض هلك. فإنما هما طريقان طريق تفضي بسالكها إلى الله عز وجل إلى دار كرامته وهي منهج الرسل الكرام وطريق تفضي بل وطرد تفضي بسالكها إلى دار الجحيم وهي الطرد المعجية الذي تخالف وتناوء الطريق المستقيم الذي قال الله عز وجل فيه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الشكر فتفرق بكم عن سبيله وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه الكريمه بالقول والفعل فكان بين أصحابه فخط خطا مستقيما وقال لهم هذا سبيل الله وخط بجانبه خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه خطوط على كل واحد منها شيطان فمن وعليها دعاة فمن أجابهم تذفوه في النار ومن تلك الصراع الطريق المستقيم الخط المستقيم أفضى به إلى الجنة شيخ المفتدع كيف يعرف نفسه أنه مفتدع يعرف نفسه أنه مفتدع بسؤال أهل العلم يسأل أهل العلم الذين هم أهل السنة ويعرض عليهم العمل فان كان سنه هنؤوه به وشجعه على فعله وان كان بدعه حذروه منه بل يحذر اذا حذره العلماء ان يبقى على ما هو عليه من البدع مجارات للناس او انقياد لهوى لهوى نفسه الامار بالسوء نعم اراد كتابه قلبي النبي قال الله, الله, الله <تصفيق> ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم مع معنى هذا الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم بالاستقام على دين الإسلام علما وعملا من أي شخص صدر فهو ولي من أولياء الله تعلم العلم وعمل به ودعا إليه وصبر صبر في ظل العلم حتى ياتيه من ربه اليقين سواء كان وضيع النسب أو شريف النسب طويل العمر أو قصير العمر جميل الصورة أو دميم الخلقة فهو ولي من أولياء الله أحبه الله لأنه تمسك بدينه فإذا طلح العمل إذا طلح العمل فصلاحه مستمد من صلاح القلوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا على وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالله ينظر إلى ما في القلوب من قير وحش النية وتصديق وخوف ووجل ورغبة ورهبة هذه من أعمال القلوب وينظر الله إلى العمل ويجازي عليه وفي مقدمة العمل اقامه فرائض الله والواجبات التي أوجبها الله واوجبها رسوله عليه الصلاة والسلام والتقرب إلى الله بالمستحبات ما أعظم أجر المستقربين بها والابتعاد عن المحرمات هذا هو العمل وعلى راس الفرائض توحيد الله والتوحيد لا يكم ولا يتحبب إلا بمجانبة الشرك بجميع خواري وهكذا بكية الفرائض فمن أي شخص صدرت أعمال القلوب الصالحة وأعمال الجوارح الصالحة فهو الولي لله تبارك وتعالى والأكس بالعكس إذا فسدت القلوب بسوء النية والقصد ومرض الشهوة والشبهة فسدت الجوارح وإذا فسدت القلوب والجوارح مهما كان العبد المكلف وسيما وجسيما ونشيبا فإن الله عز وجل يبغضه يبغضه ويجازيه من جنس عمله ولو كان شريفا قرشيا فهذا الذي يظهر من معنى الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالمسلم عليه أن يسعى في صلاح قلبه وفي صلاح عمله ويدوم على ذلك ويتجنب مفسدات القلوب ومفشدات الأعمال الظاهرة فانه إن فعل ذلك فقد عرض نفسه للخطر العظيم والعذاب الاليم في الدنيا والبرزخ والاخره نعم وان امامي بن هشام رضي الله عنهما ذكروا ان في الجسد مقصرا اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الله ولي الصلم نعم الاجابه وجل الكبر وقال الله إن الله لا يحب من كان الله, تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا الله تعالى الله لا يحب كل مختال فخور وقول الله تعالى المتكبرين. ابن عبد عبد مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه متقال بغة من كبر فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون فوقه حسن ونعمه حسن قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بط الحق وضر الناس الكبر لا يجوز للإنسان البشري أن يتصف به أو يسمح لنفسه أن تتصف بصفة الكبر لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وقف نفسه لأنه الجبار المتكبر وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل العظمة إزاري والكبرياء رداءي. فمن ناجاني واحده منهما ادخلته النار اذن فالكبر لا يجوز من الانسان البشري بل ومن جميع المخلوقات اما الملائكه الكرام والرسل العظام فقد عصمهم الله عز وجل من الذنوب الملائكه جبلوا على الطاعة فلا سبيل لهم إلى المعصية ابدا ما عفى الله ملك قط والرسل الكرام عصموا من المعاصي ومن وقع في خطأ قبل أن ينزل عليه وحي يأتي الوحي يوجه النبي فيأخذ بتوجيهات الله عز وجل فيكون معصوما من الخطأ وأما بقية عالم الإنس والجن فإنهم معرضون وعندهم القدرة لفعل الخير وفعل الشر والكبر من فعل الشر فمن نصته الله لفعل الخير وتخلص من ذا الكبر فهو من عباد الله المؤمنين الكاملين في إيمانهم الذين طال في حقهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وهو أنواع كبر يخرج صاحبه من الإسلام إن كان قبل ذلك مسلماً وكبر يكون موجب للنار ولا حظ لصاحبه في الجنه ابدا وهو الاعراض عن الحق جمله وتفصيلا لا يتعلم ولا يعمل به ولا يرضاه تكبرا كما فعل ابليس ما حمله على مخالفه امر الله عز وجل فأوجب له اللعنة والنار إلا كبره عرض عليه الحق فاستكبر لهذا قال الله تعالى أبا واستكبر لما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم بعد أن خلقه بيده ونفق فيه من روحه وعلمه ما لم يكن عند الملائكة من العلم أمر الملائكة أن يسجدوا وفي صفوفهم إبليس لأنه كان عابدا مع الملائكة فهم سجدوا طاعة لله واحتراما لهذا البشر الذي هو أمو البشر فسجدوا جميعا وإبليس ابى واستكبر وكان من الكافرين فلعنه الله وطرده من رحمته وطرد جميع أتباعه من رحمته وذريته من رحمه الله هذا الكبر يكون صاحبه خالد مخلّب في النار وكبر يدخل على المسلمين بذ يداخله الكبر فيرفض شيئا لا يكفر به يعرض عن عمل شيء من أعمال الإسلام ولكنه لا يكفر به ينقص ثوابه وينقص عمله ويكون في ميزان سيئاته ولكنه لا يكفر وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثال ذرة من كبر فهذا لا ينطبق إلا على الكفار وعلى المنافقين وأما المسلمون فإنه يعتبر في حقهم كبيرة الكبر وإن كان لا يخرجهم من الإسلام لكن هو كبير في حقهم إلا أن من مات وفي قلبه شيء من الكبر ومعه التوسيد ومعه الصلاة فهو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه على ذلك العمل السيء وهو الكبر الذي فيه مشاركة لله عز وجل وإن شاء عفى عنه وهو واسع المغفرة فلا يقال بأنه خالد مخلد في النار عملا بهذا الحديث ولكنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين وإنما هو تحت تحت المشيئة إن شاء الله أن يعذبه بقدر ما جنى فعل ويشاء ان يعفو عنه عفى الله عنه وهذا في حق الكبر الذي لا يخرج صاحبه من دائره الاسلام اما الكبر الذي يخرج العبد من الاسلام كان يعرض عليه الحق فيرفضه ويستهزئ به ويستهين باهله هذا كفر كبره اوصله الى بركه الكفر اخرجه من عز الاسلام والطاعه كيف الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يحب أن يكون لباسه حسن وان عليه حسنتين من الكبر هذا؟ قال لا هذا ليس من الكبر هذا من التجمل والتجمل أمر مطلوب وفي الأثر إن الله جميل يحب الجمال فالثوب الحسن والنعل الحسن والطيب ونحو ذلك مما يتزين به العبد لا سيما لا سيما في أوقات الصلاة على خصوص الجمعة والأعياد ومقابلة الوفود والاجتماع بين الإخوان يلبس أحسن ثيابي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له جب يلبسها لاستقبال الوفود، فهذا ليس من الكبر، لكن يحذر العبد أن يجره هذا اللباس الطيب والهيئة الحسنة إلى اشتقار الآخرين الذين لا يملكون شيئا مما ملك لا يحتقرهم. لان احتجرهم وقع في الشر قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم اشاء ان يكونوا خيرا منهم والسخريه الاحتجار لذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بتفسير مختصر جامع قال له الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق رفع الحق يعرض على الانسان الحق فيما يتعلق بشان دينه او دنياه فيرفضه ويرده فلو كان يحب الحق ما رده وغمط الناس اي احتكارهم احتكار الجاهل لجهله واحتكار المريض لمرضه واحتكار الفقير لفتره واحتكار دميم الخلقه لدمامه خلقته والله هو الذي خلق الى غير ذلك بل المؤمن هي لين سهل مع اخوانه يعرف نفسه ويضعها في مواضعها فلا يكون مع المتكبرين ولا مع السفهاء الجاهلين وانما يكون مع اهل الخير والصلاح وينافسهم في صالح الاعمال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون شخص العزة, يعني عزة عزة العزة العزة في حدود الشر الله أزوجه قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فاعتزاز المؤمنين بشرعهم المتخر هذه العزة المحمودة شريفة اعتزازهم بالحق واتباطهم به وتحدثهم به هذه الإزة الطيبة ثم أيضا عدم مبالاتهم بأهل القفر والفسوق والنفاذ لا يبالون بهم ولا يذلون أنفسهم لهم وهذا ليس من الكبر نعم ثم، أما يعني اترف على إخوانك المسلمين والإيذاء لهم هذا هو الأمر المذموم الذي لا يجود سأله نعم أسئلة عبر الشرة تقول السائلة من فرنسا كيف تكون معاملة الجارة الكافرة <تصحين> جارة الكافرة معاملة الجارة الكافرة من أهل الكتاب وهم طبعا هذه الجهة كلهم أهل كتاب بل إحسان إليها للإسلام إليها وعلى رأس الإسلام دعوتها إلى الدخول في دين الإسلام وبدل الأسباب لذلك ومن الأسباب لذلك دين الكلمة والنصيحة المتواصلة والهدية وعيادة المريض مع عرض الإسلام وتعاليم الإسلام في كل جولة من الجولات فالاحسان من المسلمة لجارتها الكافرة سيكون سببا إن شاء الله في دخولها في الإسلام فيعظم أجرها ولكن لا يجوز لها أن تودها بقلبها فإن المودة لا تجوز لكافر ابدا يهودي او نصراني او وثني او غير ذلك ولو كان اقرب الناس اليك ابن او اب وهو محاد لله ولرسوله بالكفر لا تحبه ولا توده ولو اشدى اليك من المعروف ما لا يحصل لا ولكن لين الكلمه والترغيب في الاسلام وأرض من القرآن الكريم وبيانها والهدية والصلة بالقدم عند الحاجة وقضاء الحاجة لهم أيضا وقبول هديتهم هذا كله جائز لا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان يبيع ويأخذ من أهل الكتاب ومات عليه الصلاة والسلام ودعه مرغوب في شعير عند يهودي وأكل من مائدة اليهود التي قدمت له من مزازة المشركين كل هذا جائز لا حرج فيه ولكن الحذر من المودة لهم ومسايرتهم فيما لا يجوز في دين الإسلام نعم تقول هل يجوز في بيتها اللباس فيه لباس خاص بالنساء فلا يجوز فلا يجوز للرجال ان يلبسوه وفيه لباس خاص بالرجال فلا يجوز للنساء ان يلبسنه وفيه لباس مشترك حسب بيئات الناس بين الرجال والنساء فلا حرج أن يلبس فالشيء الذي من خصائص الرجال لا تلبسه المرأة سواء في بلاد الإسلام أو في بلاد الحفو وما كان من خصائص النساء لا يلبسه الرجل في أي بلد كان وما كان مشتركا يلبسه الرجل وتلبسه المرأة فلا حرج من ذلك تخرج مثلاً لا يصح خروجها بالبنطلون لان في كشف عورة والمرأة لابد ان تكون سافرة لجميع جسدها فلا تلبس اللباس الذي ربما يجسم عورتها امام الناظرين ومن ذلك البنطلون يقول الا اذا كان بنطلون من خفائف النساء وعليه جلباب يشطره ولا حرب تقول السائل هل تصح نسبة كتاب الكبائر للذهبي شع هذا اشتهر لأن الكبائر للذهبي نعم تقول السائل هل هناك فائف بين الكبر والمكابرة من الناحية الشرعية والمكابرة فالكبر بين الكبر والمكابره كل شيء في موضعه الكبر على الكفار والخيل في المعركه هذا احبه الله تبارك وتعالى كما في قصه ابي ديانه لما كان اسبل ازاره وكان يختال في المعركه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا المقام فالتعالي على ائمه الكفر بعزّة الإسلام ليس من الكبر المذلوم وإنما هو من المندور واما المكابرة فما نذر ما المقصود منها وعلى من تكون وأحصى إلى الكبر المكابرة على إخواننا المسلمين المؤمنين لا تجوز لأن الله وصف المؤمنين بقوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين نعم السائل من هولندا يقول هل من الكبري أن أخب أن أكون الأفضل في كل شيء ليس من الكبر أن يكون العبد منافسا في الأعمال الصالحة وأن يكون على هيئة حسنة ليس هذا من الكبر كما مضى في قول النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطل الحق وغمط الناس لكن في كل شيء هذا فيه إجمال ربما أن يرى يكون أفضل في كل شيء في المال وفي الجاه وفي أشياء قد لا تصلح له ولا يصلح لها فعليه أن يتقيد في الأمنية وفي المنافسات وفي الغبطة يتقيد بالشر حتى لا يخرج جطاعة نفسه وهواه إلى الحسد فيحشد من يفضله إما في العلم وإما في المال وإما في الطحة وإما يدرج يدخل منه عليه الحسد فيطأ في الإثم نعم السؤال الأخير يقول السائل يشكل علي فهم الفتوى بجواز حلق المرأة ما زاد عن الحد الطبيعي من شعر الوجه والشارب خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من سبط شعرها عن نفس الباروكة او شعر المستعار قاعد شعر هذا يشكل عليها سهم الفتوى بجواز حلق المرأة ما زاد عن الحد الطبيعي من شعر الوجه والشارب. خاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من سبط شعرها عن نفس الباروكة او شعر المستعار او لن... إن نبت اللحية والشارب للمرأة هذا من اندر النادر لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم فمن جمال المرأة أن تكون بدون شعور في وجهها وفي شاربها صنع الله تبارك وتعالى ثانيا إذا وجد من هذا النادر إذا وجد شيء وجدت امرأة لها لحية أو لها شارب فلا حرج عليها من إزالة الشعر سواء على نبث على وجهها أو في شاربها إذا زاد و صارت تشبه الرجال بذلك فعندئذ تزيل الشعر الذي ينبت على وجهها وعلى ذقنها وفي شاربها وهذا قليل وهذه الفتوى صحيحه لا حرج على من قال بها ونفذها واما فيما يتعلق بوصل الشعر فهذا منهي عنه لا يجوز للمراه ان تتشبع بما ليس لها فتصل شعرها الكثير بشعر طويل مدعيه بأن هذا هو شعر راسها وفي هذا من التشبع بما ليس لها ومن التجمل بالمشروع لها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصله والمستوصله أي في الشعر تربط وتصل شعر غيرها بشعرها سواء من الصناعي أو من الطبيعي كل ذلك لا يجوز ومن ذلك الباروكة التي هي جمال صناعي يوضع على الرؤوس فيتخيل للناظرين بأنه شعر المرأة وليس كذلك وهذا لا يجوز لأنه في حكم الوصل الشعر بالشعر لا يجوز ابدا والحاصل أنه يجب التأذب بأدب الإسلام لمن أكرمه الله عز وجل بالإسلام الله وسلم